Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lam al-Kitabu la rayba fih indu salata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 اَخِرُّ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا كانَوا يَكذِبُون وَإذَا قلَ لَهُم لا تُفسِدُ فيِي الأأَرْضِ قالَاوا قالَاوا إِ ماَا نَحنُ مُصِْحون أَلَ إَِّ المُفْسدونَ وَل كَِّ يَشون وَإذَا قِيلَ لَهُم أَنُكَمَا آمَنَ 124. قالوا, قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون 125. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا 126. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إِ مَاكُم إِ مَا نَحنُ مُستَنزئُون ال اللَّهُ يَسْتَنزُ بِمْ وَيَمُدُّم فِي قُمان يَعمَون أُلَاِكََّذينَ شْتَرَ الَّ للَتَ بِالهدَ فَمَا رَ بِحَنٍّ فمَا رَضِحَّ جَارَةُم وَمَا كَوا مُتَدين مَثَلُم كَمَثَلَِّ استتَوقَدَناار فَلََّا ضَاءَت مَا حَول دَهَا بَ اللهَّ بِنورهِم ذَهبَ اللهَّ بِنُورم وَتَرَكَ فيِي ظُلومَاتِ النَا يُ ببَصون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 اتِ تَنجرمِن تَ تحتأَُ كُل مَا رزقُ مِن آمامِ فَمَرَتِ الِزْقًَا قالَوا قالوا هذا النَّذ رُزقَناَ مِن قَبل وَأتُ بِِ مُتشَابِهَا وَلَ فيِيهَا زْواجُ مطَهَرَ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 مَن يُنْكِثْ عَهْدَ اللَّهِ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَفْلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بعد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 إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ 119. ونجعلوا في الأرض خليفا قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفف الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون 112. وعلم آدم الأسماء كلها ثم أعرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين 113. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا كَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لكم, لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 أَتَأُّرونا سَبِالبِرّ وَتَسَونَ فُسَكُم وَأَنتُم تَتْلونَ الكِتَابَ أَفَلَا تَعَقِون وَاسْتَعنُوا بِالصَّابِرِ وَ الصَّلَام وَإَِّا لَكَبرَتُ إِلَّا على القاشعين.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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجِزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعًا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِذْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابَ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 وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم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 مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا أَلَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَنكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنُ وَبَاءَ قَبْلَ مِنْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيَّ بِغَيْرِ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ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 فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَهُ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 وَإِذَا نَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا, قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُوا بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعَقِلُونَ aw la ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna illa amani wa innahum illa تَبَبِأَْديم ثمَُّ قُونَ هذا مِن عدِ اللَّ يَشْتَوبٍ يَشْتَوبِي فَمَنَ قَللَ فَوإِل اللَ مَِّا كَتَبَت وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا ام تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَحَاقَتْ بِهِ خَطِيئَةٌ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ اصحاب الجنه اولئك اصحاب الجنه فيها خالدون واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل الا لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا, وبالوالدين إحسانا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 وikum min diyarin tadhahharuna alayhi bil ithmi wal udwan wa iy'tukum musarat tafaduhum wa huwa muharramun alaykum ikhrajuhum afatu'minuna bi فَمَنْ جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشتاوا والحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعدي برسل وَآتَنَا عسَابَنَ مَرَمَن بَناتِ وَدَناءُ بِروحِ القُدُس أَفَقَُّ مَ جَكُمْ رَرسُولُ بِمَا ل تَمى فُسُكُ مُسْتَك بَرتُمْ فَفَريقًا كَذَبَةُم وَفَيقًَا تَقُتُلون وَقَا قُلُوبُناَا بَلَى لَعَنَهُمُ الله بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَخْفُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ ya'rafu kafarū bihi falānatullāhi 'alal kāfirīn bi-smāshṭarū bi anfusihim man yakfuru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 قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَانْتُمْ ظَالِمُونَ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 فَإِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ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 وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوّكَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا بِالْعَالَمِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ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 بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لِمَا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون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 اٰمَنُوْا وَاتَّقُوْا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ لَمَثُوْبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَمَثُوْبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ يا أيها الذين آمنوا لَا تَقُوْلُوْا رَعَيْنَا وَقُوْلُوْا ضُرْنَا وَاسْمَعُوْا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 من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد مَا تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وَقم الصوَلاةَ وَآتُ الزَّكَةَ وَمَا تُقدَّمُ لأَفُسكُم مِنْ خَيْرٍ تَجدوه ع دَ الل وَماَا تُقَّم لِأَفُسِكُمْ خَيْرٍ تَجدوه ع دَلَّم إِ الله, الله بِماَا تَعملونَ بَصْن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 ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءه بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ma laka min allahi min waliyyin wa la naseer allatheena aataynaahum alkitaba yatiloonahu haqqata tilawati aulaa'ika yumniloon bihi wa man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 واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين, للطائفين والعاكفين والركع السجود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 114. إذ قال له ربه أسلم 115. قال أسلمت لرب العالمين 116. ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني 117. يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأن 17. أم كنتم شهداء إذ حَضَرَ يعقوب الموت إذ قال لبنيه مَا تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا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 117. ومن أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون 118. تلك أمة قد خلت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 وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا الْحَقُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَمُنْتَهَى فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جميعا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 وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمِنُ الَّذِينَ لَا يَنْتَهُونَ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَلَا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ مَا يَنْهَى عَنْهُ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ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 innallaha ma'as sabirin wala taquloo liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyao walakin laa tash'uroon بِشَيْءٍ مِنَ الخَوْفِ وَالجُوعِ مِنَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ بِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ومن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما تابئ اولائك اولائك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولائك ان توب عليهم وانا التواب الرحيم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 لو أن لنا كروتا فنتبرأ منهم كما تبرأوا يا سكنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما أمركم بالسوء والفحشان اِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قالوا نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَقُومُ عَلَىٰ أَعْمِدَةٍ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ, واشكروا لله إِنْ كُنْتُمْ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 مَاذَابٌ أَلِيم أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّاهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بالحق.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 فاتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعوا بالمعروف فاتباعوا بالمعروف وأداء إليه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 INNA ALLAHA SAMI3UN ALIM FA MAN KHAFA MIN MUSIN JANFAN AW ITHMAN FA ASLAH BAYNAHUM FA ASLAH BAYNAHUM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 فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَنِ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ فِيهِ الْقُرْآنُ مُدَلِّنَ النَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ Yeridu Allah bikmų lūsra, wna yriidu bikmų lūsra, wali tukmilų lūsra, wali tukmilų lūsra, wali tukbėrų Allahi ari الْقَرِيبُ مُجِيبُ دَاعَةِ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ أَل يَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَفَتَحُوا إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لهم اعْلَمُوا أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثم تموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهما وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وَلَا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام وتدلوا بها الى الحكام تاكلوا فريقا من اموال الناس بالاذم وانتم قُلْ يَا مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ أَوَلَيْسَ الْبِرُّ أَن تُؤْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا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 فَإِنِ انْتَهُوا فإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ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 وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَا مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْ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 فإذا قضيتم ملاسك فم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في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 وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا اللَّهَ أَخَذَتْهُمُ الْعِزَّةُ بِالِثْمِ فَحَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ فَحَسْبُهُمْ من يشري نفسه بتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو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 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلْبَنِ الْإِسْرَاءِ إِلَيْكَ كَمْ آتَيْنَا مِن آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ إلا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بعد ما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 وَاُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا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 وَلَ شَ أَولَّهُ ن أَْنَتَكُمْ إِ إن الله عزيزٌ حَنْكم وَلَا تَنكِ حُن الْمُشَّكَاتِ حََّ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 فَإِنْ فَأُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ وَلَا يحل لهن أن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 وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم الطلاق مروتان فإن ساكوا بمعروف أو تسريحوا بإحسان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 119. إلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فَإِن 110. فَلَا طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح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 وإذا طلقتم النساء فبلغ ناج لهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تنسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه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 بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تراضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أردتم أن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 فإِذاَا مِنْتُم فَذكُر اللهَّ كَمَا عََّمَكُم مَا لَمْ تَكُوا تَمُون والَّذينَ يُتَوَفَّونَ مِن كُم وَيَذَرونَ أأَزواجَ وصََّةَ لَِزْوَاجَِّ تَعَن إى الحَوْلِ غَيْيرَ فَإِنْ خَرَجَ نَفْلَ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِنَا مِنْ مَعْرُوفٍ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ مِّنْكُمْ تُمَنِّينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مَبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْ فَإِنَّهُ مِنِّي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 قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجلوده قالوا ربنا قالوا ربنا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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ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 119. قال كم لبثت 110. قال لبثت يوما أو بعض يوم 111. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه 112. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس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 قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرَّنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء.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 لا تَبْطُلُ صَدَقَاتُكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى ۖ جَاءَ الَّذِينَ يُفْقُونَ مَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا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 Kama fali jellem Birabhuatin Asabana Wabilu Fatat un poulazar Fain Fa' ilan yo se bella wa basid 12. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب مِن من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية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 وَمَا يَدًَّاكَوْ إِلا أُن أَن بَابَ وَمَا أَ فَقُنتُم مِ فَقَةٍ أَْ نَذَرُنتُ مِن نَذَّرٍ فَإِنَّ اللَّهَا يَعلَمُم وَمَا لِظَّالِمِينَ مِنْ أَ صَُ إِ إن تُبَدُ الصَّدَقاتِ فَنِعَّه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 وَمَن يُنْفِقْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ به عَلِيمٌ بِهِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 نفس ما لا يظلمون يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسم فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل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 وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعْلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُمْ على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فالمؤدي الذي اتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه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 وقلنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 سُرُنَ عَلَى الْقَوْمِ